وَلَقَدجَ أَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبللوا بالِالْبَيناتِ فَمَازِتُم فِي شَكك مِنما جَ أَكُمْ بِ حَكسَّ إذَا هَلَكَ قُلْلتُمْ لَ أَبَ صَللهَّهُ مِن بَعْْدِهِ عصُولَا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ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 وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا لِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ নানি সইয় সরুজ ইনহিন ও সুমু ম্মি স উ يدخلون উনি سيرزقون فيها بغير حساب